أعود بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. هم يحسبون، وهم يحسبون أنهم يحسبون صنع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقى وذاع علمهم فحبطت أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقوا حبيقت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناه فلا نقيم لهم يوم القيام وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ان الذين آل كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا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 لا نفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي لا نفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إن فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه، فاليعمل عمل صالح، فاليعمل عمل صالح، فاليعمل عمل صالح فاليعمل بعبادة ربه أحدا قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvقرآن.com